وما جعل ادعياءكم اباناكم ذلكم قولكم بيفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل اودعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله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 النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى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 لِلصَّادِقِينَ عِنْصِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا لِيمَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جئوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله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 ليثرب لا مقام لكم فرجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عوره ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعوره إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا ولو عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون ال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 ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلما الينا ولا ياتون الباس الا قليلا اشهه عليكم فاذا جي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 ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون ال أحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زيدهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فَمِنْهُمْ مَنْ قَضِيْ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبَدِيلًا لِيَجَزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدِقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شِيئَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا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 أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار آخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن اجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُؤْتِهَا أجرها يُؤْتِهَا أَجَرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدَنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَان لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقذن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية ال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 إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين إيمان والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم موفره والذاكرين لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله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 الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفي بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء إن عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور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 الى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم وتوكل على الله وكفي بالله وكيلا يا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تماسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا ايها النبي انا احللنا لك ازواج كاللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افات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 منهن وتؤويه إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدني أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما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 ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت إيمانهن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 سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن قُلْ قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا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 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يحملنها وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في ال أرض وله الحمد في الآخره وهو الحكيم الخبير